لِيُنْفِذَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقيما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 وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوُزْنًا عَظِيمًا Ve yuğazıbalı manafiçin ve manafiçatı ve müşrikin ve müşrikatı zannin billey ايراته السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسائات مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُكَرِّمُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ومن أوفى بما عاهد عليه الله أَجْرًا عَظِيمًا "Sayıqulluk al-muqallifun min بِأَلْسِنَتِكُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَو أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَل ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 يُفِرُّ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ وَلَغُلَا رِجَالٌ منونة ونساء مؤمنات لم تعلموه أن تطئوه فتصيبكم منكم معرة بغير علم.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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفاه بالله شهيدا محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفر آن روح ما أبينهم تراهم ركع سجدا تراهم ركع الله ورضوانا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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ مُلْكُ